ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يبذل فلا هادي له واشهد ان الله لا إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنْتَقُوا اللَّهَ قَلُقَانِهِ وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ تَقْرَتَهُمْ لَذِي خَلَقَتُمْ مِنْ نَفْرٍ مَاحِلًا وفائقًا مِنَّا زَوْلَنَا ولستم ينا رجالا ترجيع واتقوا الله الذي ترجى اليه إِنَّ اللَّهَ الله كان عليكم ربيدة. يَا يا الَّذِينَ الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم اعمالكم ويخبر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد زاد زوجا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وقدر اله هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشرذته لمحجباتها وكل محجبه وكل بسعة و بدل ضلاله في النار اما بعد فقد اخرج ابو ظلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العزه قالوا يا رسول الله ولا تهاج قال ادم لا الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء نبه اولا في ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في حديث صحيح انه قال انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه له وما من بهم الا كان حقا عليه ان يحذر امته من شر ما يعلمه لهم ثم بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتمم الله عز وجل بهم دين كما قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال ابو جرير رضي الله عنه ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يحلق في السماء الا ذكر لنا منه علما صلى الله عليه وصحبه وسلم فهذا يدلك يا عبد الله ان كل خير وكل امر يقربك الى الله عز وجل فقد بينه لك رسولك صلى الله عليه وسلم وكل شر وكل مصيبه وكل داهيه حذرك منها المعصوم صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل اكمل به الدين واما في هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر وننظر اولا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها فالعمل الصالح هذا امر عام شامل لكل أعمال الخير فنتمسك اولا بالصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالقيام فانه لا عدل له وفي روايه اخرى فانه لا مثل له واخبر صلى الله عليه وسلم في حديث اخر بان العبد اذا صام يوما ابتغاء وجه الله عز وجل خلاف الفريضه فانه يباعد جسده عن النار سبعين خريفا وفي روايه اخرى مئه عام هذا سهم الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك ويعلمك أنك إذا صمت يوما في سبيل الله يباعد الله عز وجل بهذا اليوم جسدك عن النار تبعين خريفا وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الاثنين والخميس وطحى عنه انه كان يقوم الثلاثة ايام من كل شهر واخبر صلى الله عليه وسلم ان اقدم الصيام صيام داود كان يقوم يوما ويقضي يوم وكذلك صح عنه في هذه الايام انه كان يقوم التسعة ايام من شهر ذي الحجه ثم ورد عنه حديثا اخر ينفي ذلك الصيام كما رات ام المؤمنين عائشه عند من انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم التسعه ايام من شهر الحجه فكيف نجمع بين اثبات بعض الرواث ونفي بعض الرواث في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك ابن حجر في الفتح والنووي في صفحه على مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يعمل العمل الصالح لكنه كان يخشى ان يفرض على المسلمين كما في قيام الليل فانه صلى الله عليه وسلم صلى يوما ويومين وثلاثه ثم لما راى الناس اجتمعوا على تلك الصلاه لم يصل في اليوم الرابع خشيه ان يفرض قيام الليل على المسلمين فلما مات صلى الله عليه وسلم اعاد تلك السنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يعمل العمل الصالح كما قال صلى الله عليه وسلم افلا اكون عبدا شكورا لكنه كان احيانا يخشى ان تفرض وان يفرض هذا العمل وتلك الفضيله على امته صلى الله عليه وسلم فكان يتركه رزقا بها صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم او غير ذلك من التاويلات التي ذكرها اهل العلم كذلك ننظر في القران فقد اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن ما حرف تقرأه في كتاب الله عز وجل إلا لك به حسنه والحسنه بعشر أمثالها فقال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كذلك اخبر صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا لم يكن في قلبه شيء من القرآن فهو كالبيت الخالد وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم لام فتنتين يحتذ بهما المسلم على أتي إلا آية فقط منهما قار القرآن فقال صلى الله عليه وسلم لا حسب الا في رجل اتاه الله مالا فهو يمسك به اناء الليل والنهار ورجل اتاه الله قران فهو يقرا به في الليل والنهار او كما اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم واسمع يا عبد الله الى تلك الابيات فقد قالها الشاطمي رحمه الله في قصيدته وهي المعروفة بالشاطئيه التي جمعت القراءات السبعه فقال رحمه الله وان كتاب الله اوسق شافع وارنى غناء واهدا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرفع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا ورغبا ومن أجله في ذروه العز يجتلا يناسد في إرضائه لحبيبه واجدر به سؤلا إليه موصلا فيأيها القاربه متمسكا مجلا لهم في كل حال مبذلا عنيئا مريئا والدات عليهما ملابس أنوار من الساب والسلا اسمع البيت الذي ياتي فما ظنكم بالنجل عند جزائه ما ظنكم بقارئ القرآن فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والقفوة الملأ أولو المر والصبر والتقى أولئهم بها جاء القرآن مفصلا مفصلة عليك بها ما دمت فيها مجاهدا ودع نفسك الدنيا بانفاسها العلا الإمام الشافعي رحمه الله يقول فلا ظنكم بالنبي عند جزائه إذا كان الادوان عليهم في من التاج والثلا فجلس بقارئ القران نفسه اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل له اهلين قال اهل الله هم اهل الله وخاصته فعليك يا عبد الله ان تحفظها ولو في كل يوم على قراءه صفحه واحده من القران سواء كانت في تلك الايام الفاضله أم في ايام اخرى فالله عز وجل يقربك منه ويزاد ايمانك كلما قرات في كتابه سبحانه وتعالى كذلك عليك بالقيام ما استطعته كما قال الله عز وجل تفتق الله ما استطعته كذلك ننظر ثالثا في امر قيام الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شرف المؤمن قيام الليل وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل واخبر صلى الله عليه وسلم أن اذا اردتم ان تدخلوا الجنه بسلام قال صلى الله عليه وسلم اطعموا الطعام واصلوا الارحان وصلوا بالليل والناس ينام تدخلوا الجنه بسلام الى غير ذلك مما اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل كذلك اخبر ان افطر الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم واخبر ان اقدر الصلاه بعد الفريضه قيام الليل كذلك ننظر بعد ذلك في امر الصدقه فقد اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم ان الصدقه برهان برهان على ما في هذا القلب من الايمان واليقين من الايمان بان الله عز وجل هو الرزاق وهو الرافق يغضبك بالمال وأنت تنفق به على عباده المسلمين من الفقراء والمساكين فالله عز وجل يضاعف لك تلك الصبقة كما اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم كأنما يربي أحدكم فلوة أي هذه الصبقة هي طبقه سخيرة في نظرك ويسيرة في نظره لكن الله عز وجل يضاعف هذه الطبقه الى جبال من الحدادات قد لا تعلم قدرها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يضاعف الحسنه الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره فلا تستهن يا عبد الله باي صدقه تنفقها على عباد الله المسلمين كي تتقرب بهذا العمل إلى الله عز وجل كذلك ننظر في اعمال الخير وأعمال البر التي نتقرب بها إلى الله عز وجل ننظر في أمر الذكر، فقد قال الله عز وجل فازكروني اذكركم وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل إن ذلرني في نفسه ذاكرهم في نفسي وقال صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكر وقال وقال الله عز وجل ايضا واذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى ولذكر الله اكبر حينما قال تعالى في الايه ان الصلاه كانت على المؤمنين ان الصلاه عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر في الله عن الفحشاء والمنكر فعليك يا عبد الله المهيمة ذكر الله عز وجل فانه يبعدك عن المعاصي ويقربك إلى الله عز وجل وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيان رات ام المؤمنين عائشة بل إن السعادية رحمه الله وقال في باريته عليك بذكر الله في كل حاله فليس لذكر الله وقت مقيد وكن ذاكرا لله في كل حاله فليس لذكر الله وقت مقيد فذكر اله العرف سرا ومعلما يزيل الشقا والهم عنك ويقرب, ويقرب للخيرات سرا ومعلما وان ياتك الوسواس يوما يشرد فقد اخبر المختار يوما لصحبه بان كثير الذكر في الصبر مفرد اي انه صلى الله عليه وسلم جاء الفقراء يوما فقالوا يا رسول الله سبق اهل الدسور بالاجور يصلون كما نصلي ويقومون كما نصوم ويتفضلون علينا باموالهم فقال صلى الله عليه وسلم اذا اردتم ان تسبقوهم فسبحوا الله عز وجل دبر وكل صلاه ثلاثه وثلاثين واحمدوه ثلاث وثلاثين وسبعوه ثلاث وثلاثين ثم تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فلما علم الاغنياء ذلك قالوا ما قاله الكفراء وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نكمل ما قال السعدي رحمه الله ووقى معاذا يستعين إله على ذكره والشكر بالكثن يعبده كما أخر صلى الله عليه وسلم في الحديث يا معاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك فلا تدعنا في دور كل طلاق اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقال الله عز وجل إياك نعمد وإياك نستعين فالدعم بالله يا عبد الله على طاعته وعلى ذكره وعلى توحيده وعلى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم تفسد في الباية غارية. وقال التعديل رحمه الله وأوقى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بان لا يزال رقبه لسانك هذه تعين على كل الامور وتسعده كما جاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد كثرت علي شرائع الاسلام فدلني على امر يجمع هذا كله فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رقبا بذكر الله قال السعدي وأوضع لشخص قد اتى لنصيحه وقد كان في حمل الشرائع يذهب بان لا يزال رقبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد وأخبر أن الذكر رقب لأهله بجنة عدم والمتاكن تمهد كما أخبر إغراهيم عليه الصلاة والسلام بأن غراسة الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وغير ذلك من ذكر الله عز وجل الذي ورد في أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم حيث قال من ضمن تلك الأحاديث من قال سبحان الله وبحمده غرست له نقلة في الجنة وقال لا حول ولا قوة إلا بالله سند من قنود الجنة وقال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه السمد إلى غير ذلك مما ورد في الآيات والأحاديث التي تعمر بالذكر. قال التعبيل رحمه الله واخبر ان الذكر غرث لاهله بجنات عدم والمساكن تمهد وأخبر أن الله يذكر عبداه ومعه على كل الأمور يستدد وأخبر أن الذكر يبقى بجنة بجنات عدم والمساكن تمهد ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الله ومرشد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورابة بكثره ذكر الله نعم الموحد اسمع يا عبد الله ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قلنا منا للاله التعبد اسال الله عز وجل ان يتوب علينا اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فقد قال الله عز وجل والفجر وليال عشر وقد اخبر ابن عباس وغيره ان الليالي العشر هذه هي العشر الاوائل من ذي الحجاج وقال الله عز وجل الله في أيام معدودات وقال الله عز وجل الله في أيام معلومات فالأيام المعلومات هي أيام العشر والأيام المعدودات هي أيام التشريق لكن ننظر في قوله تعالى وليال عشر فهذا ثقه ينبغي على كل العباد أن يتعلموه بأن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه فقال سبحانه وتعالى والعصر والشمس والقمر وغير ذلك من الآلات التي يقسم بها بمخلوقاته والله عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم لأنه سبحانه وتعالى هو العظيم لكن العبد المسلم ينبغي عليه الا يقسم يحلف إلا بالله عز وجل لأن نبيك صلى الله عليه وسلم قال من كان حليفا فليحلف بالله أو ليضمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد جفر وفي رواية فقد اشرك وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالامانه وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأباءكم وأمهاتكم فأحذر يا يعذر الله من هذا الجرم العظيم الذي يتعاون فيه كثير من المسلمين بأن يحلف بالطلاق، أن يحلف بالنبي، أن يحلف بالنعمة، بالقعدة، بالمصحف، بالعشرة، إلى غير ذلك من الحلف. الذي لم ينزل الرب به سبحانه وتعالى سلطانا تحذر يا عبد الله ان تقع في الشرك وان تقع في الاثم وانت لا تدري تعبت الى ربك يا عبد الله في هذه الايام الخاصه بما ذكرت لك ولكن كما قال تعالى فاتقوا الله ما ضعفكم يعني اذا اردت ان تقوم يوما فقم إلى استطعت أن تقوم أكثر فاذعل ذلك لا يزال لسانك رقبا بذكر الله عز وجل كن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل بما استطعت ولو بركعه واحدة ولكن دوم على ذلك فالمعصوم صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها قل حافظ على قراءة صفحة واحدة من القرآن، حافظ على يسير من الصدقه فهذه الأعمال كلها تقربك إلى الله عز وجل. كذلك يا عبد الله إذا لم تستطع ولو صيام يوم واحد عليك بصيام يوم عرفة. فقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه يكفر سنتين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر احتسب على الله انه يتفر سنة ماضيه وسنة باقيه وكلنا ذنوب يا عبد الله فاعمل في هذا اليوم العظيم الذي اكمل الله عز وجل فيه الدين على رسولك صلى الله عليه وسلم كما قال اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال بعض اليهود لعمر رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وأي آية قال قوله تعالى اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا فقال عمر رضي الله عنه والله إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عشية يوم عرفة في يوم الجمعة فعمل يا عبد الله بهذا الأثر العظيم تقرب إلى الله عز وجل بما دلت عليه نبيك صلى الله عليه وسلم واحذر أن تتبع في دين الله عز وجل أو أن تعمل عملا لم يخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم لأن هذا العمل لا يقبل منك عند الله عز وجل لأنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رب وأخبرت ذلك من عمل عملا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب فالعمل المحدث مردود على صاحبه والحدث الذي ليس على مراد النبي صلى الله عليه وسلم مردود كذلك على صاحبه فاعمل بما تستطيع يا عبد الله في هذه الأيام ولا تبخل على نفسك في هذه الأيام بأي عمل صالح لأن المعصومة صلى الله عليه وسلم أكبر أن هذه الأيام أفضل الأيام عند الله حتى إن بعض العلماء قارن بين تلك الأيام وأيام العشر الاواخر من رمضان لكن قيل الفتوى ان شاء الله في هذا الكلام أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من الأيام العشر. الأواتر من رمضان في النهار لأن بها يوم عرفة وفيه أكمل الله عز وجل به الدين وفيه يباهي الله عز وجل ملايكته فيقول ماذا أراد عبادي وفيه أن الله عز وجل يغفر لكل الحديد ويغفر للصائم سنتين وأيام العشر الأواتر من رمضان فقد قال العلماء إنها مفضلة على تلك الأيام في الليالي لأن بها ليلة القدر وقد أنظر الله عز وجل بأن من قام ليلة القدر فكانما كتب له عمل ألف شهر كما قال الله عز وجل في كتابه إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فأمل يا عبد الله بأي عمل صغير يقربك إلى الله عز وجل أ... واعلم أن كل عمل يقابل بثلاثة أمور إما بالزمان أو بالمكان أو بالعامل فالزمان فليس من عبد الله في رمضان كمن عبده في غير رمضان هذا وقت تابل تقرب إلى الله عز وجل فيه بكل عمل صالح كذلك في تلك الأيام فهذا زمان مبارك اخبر الله عز وجل في كتابه وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه بأنها أيام مباركة فتقرر إليه في هذا الزمان بكل عمل صالح كذلك يقبل العمل بالمكان فمن عبد الله في المسجد ليس كمن عبده في بيته ومن عبد الله في البيت الحرام ليس كمن في أي مسجد كذلك يقابل العمل بالعامل فليس ما يعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس كما يفعل الدسر العاديين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصحابة لأن أحدكم أنفق مثل رسد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا فلو جاء الصحابي بكف هذين هذا المد تقرب إلى الله عز وجل بذهب ملء هذين وتقربت الى الله عز وجل بجبل اسد هذا العمل المد هذا أو النصف هذا افضل عند الله عز وجل من من عمل من عملك هذا لان الله عز وجل اثنى على الصحابه وكذا المعصوم صلى الله عليه وسلم اثنى على صحابته فكيف بأفعال الأنبياء كيف بأعمال الأنبياء كذلك على الضد من ذلك إذا علمت أن الطاعة وأن العبادة تضاعف في هذه الأيام يضاعف أجرها ويضاعف ثوابها كذلك المعصية تضاعف عند الله عز وجل اسمها فإذا عطلت الله عز وجل في وقت فاضل في مكان فاضل فإن هذا العمل يضاعف عند الله عز وجل من الاسم والخطيئة والوجري لأنك عقيته في زمان صابل أو في مكان صابل أسأل الله عز وجل أن يدوب علينا أجمعين اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وإرنا الباطل باطلا وارزقنا اتنابا اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصل الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه